وقفنا في اللقاء السابق عند بعض الأوصاف التي ذكرها الله للمتقين الذين أراد أن ينبئهم بخير مما زين للناس من, من الشعوات وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر من هذه الأوصاف الذين يقولون ربنا إننا آمنا ويقولون فاغفر لنا ذنوبنا ويقولون وقنا عذاب الله ثم وصفهم وصفا آخر بقوله سبحانه الصابرين وقلنا إن الصبر إما على الطاعة ومشقاتها وإما عن المعصية ومغريتها وإما أن يكون الصبر فيما ينزل بالإنسان من الأحداث لأنها ما دامت قد جرت عليه بدون اختيار منه فإن الذي أجراها أجراها لحكمة ونأتي بعد ذلك إلى وصف آخر يقول الله فيه بعد قوله الصابرين والصادقين والصدق والصدق كما نعلم يقابله الكذب والصدق لنعرف حقيقته يأتي حين توافق النسبة الكلامية التي يتكلم بها الإنسان النسبة الخارجية الواقعة في الكون فإن قلت حصل كذا وكذا تلك نسبة كلامية صدرت من متكلم فإن وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا وكذا يكون المتكلم صادقا وإن لم يكن الواقع كذلك يكون المتكلم كاذبا لأن كلام المتكلم العاقل ما بد له من مسب سلاسة نسبة زهنية قبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهني وذهني هو الذي يدعط الإشارة للسان ليتكلم فالنسبة الأولى نسبة الزهن قد يعن لي أن تأتي النسبة الزهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم فتكون النسبة الزهنية قد وجدت والنسبة الكلامية لم توجد وقد أصر على أن أبرز إشارة زهني على لساني فأقول النسبة الكلامية نأتي بعض النسبة الكلاميه لنرى هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع فإن كان قد وقع فيكون الكلام مني صدقا وإن لم يكن قد وقع بأن النسبة الخارجية على العكس يقول هذا كلام كذب إذا فالكذب هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع الصدق الصدق هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع والكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع كثيرا ما يخطئ الناس في فهم الواقع فيجدون تناقضا في بعض الأساليق مثلا حينما تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله تلك نسبة كلامية صدرت منهم فهل هي متابقة للواقع ولا غير مطابقة للواقع مطابقة للواقع إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وبعد ذلك يقول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في ماذا قالوا إنك لرسول الله لا لم يكذبهم في قولهم إنك لرسول الله لأنه أيدهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله انما كذبهمش في هذه القضية انما كذبهم فيما سهيت عنه ايها الناقد في قوله نشهد انك لرسول الله كذبهم في الشهادة مش في المشهود به وهو انك لرسول الله اما هو فرسول الله والله يعلم انه هو الرسول لكن هل هم قالوا انك ولا قالوا نشهد انك لرسول الله سيبقى كذبهم في المشهود به ام في الشهادة نفسها؟ كذبهم في الشهادة. يبقى إذا كلامهم مرد ولا لا؟ نشهد إنك لرسول الله. يبقى المرد هو أنهم قالوا نشهد. والشهادة المواطئ اللسان القلب. ودي كلمة مواطئش قلوبهم. تبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى إذا التكذيبه قالوا نش قالوا لو قالوا إنك لا الله دون أن نشهد كانت بقت قضية سليمة. فالله يقول ولذلك تدرك السر في قول الله والله يعلم انك لرسوله في المشهود به. وبعد ذلك يشهد ان هم كذبين. كذبين في ايه في قولهم انك لرسول الله ده هي صادقة. لا في نشهد انك لرسول الله. يبقى اذا الصدق ان تطابق النسبة الكلامية الواقع. واحنا قلنا الصدق حق لما دمه تبقى للواقع والحق لا يتعدد ولذلك قلنا اني اذا طلب منك ان تقول عن واقعة رأيتها بعينك وانت تحقيها بصدق ما يتغير كلامك ابدا الواقعة هي واقعة انما انكتك يجب تتلخبط نقول المهاردة كلام وبعدين تنسى انك قلت ايه وبعدين تعمل ايه تتلقى لخبطة انما الواقع هو الذي ايه هو الذي يحكم يبقى نيجي بعدين هنا الصدق هو ان تطابق النسبة الكلامية الواقع ليه ام قالك لانه عادة يأتي في الخبر والخبر يأتي واقع الاول وبعدين تيجي النسبة الزجنية وتيجي النسبة الكلامية بعدين يعني يحصل ان نزيد مكتهد فيأتي في ذهني ان اخبر بانه مجتهد فاتكلم بانه مجتهد يبقى الاول اللي بيحدث ايه الخارج ويحدثه اولا وبعدين تيجي النسبة الزهنية وبعدين تيجي النسبة الايه الكلامية لكن الانشاء اللي هو ضد الخبر هيكتمشي حاجة ملهاش واكع النسبة الاولى اكتهد اكتهد قبل ان اقول لك اكتهد كان في ذهني ولا لا وقلتها بقت نسبة كلامية وبعدين الواقع حدث قبل النسبة الزهنية ولا يحدث بعدها قبل الفاتحة يبقى كلام الانشاء الطلبي النسبة الخارجية تحدث بعد الكلامية لكن هنا النسبة الخارجية تحدث قبل قبل الزهنية وقبل الكلامية عايز. الصادقين الذين اراد الله ان يندحهم صادقين في ايه في ان تطابق حركتهم منهج الله لانهم حين قالوا لا اله الا الله وامنوا به ومعنى لا اله الا الله لا معبود الا الله ومعنى لا معبود الا الله لا مطاع الا الله والطاعه امتثال امر وامتثال ايه وانتسال نه فاذا لا اله الا الله واخد قد ايه لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله طب لا بحكم بحق إلى المعبود يعني ايه لا مطاع في تكليف إلا مين وما هي الطاع امتسال أمر وامتسال نهي فإن امتسلت الأمر كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله كنت صادقا في قولك إذن ده صدق القمة إن كل تصرفاتك تبقى موفقة لمن هجمين منهج الله هذا الايه الصادق يبقى اذا الذي يقول بلسانه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ثم يطيع قنق الله في معصيه الله يقول له انت كذاب في قولك لا اله الا الله ليه لانك لم تطابق النسبة اللي انت اللي انت قلته اذا مثلا امن باي تكليف ثم فعل ما يناقضه نقول انت من انت منافق انت لان احنا لما تكلمنا في اول سورة البقرة على المنافقين قلنا المؤمن حين يؤمن بالله يقول صادق مع مين مع نفسه ان لا اله الا الله وهو مؤمن تمام لا اله الا الله والكافر لما يمكن الاولياء يبقى صادق مع نفسه ولا لا هو صادق مع نفسه انما المنافق لاه صادق مع نفسه ولاه صادق مع الله ولذلك مجبزين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يبقى المنافق معندو صدق إيه يبقى الكافر عنده صدق مع نفسه ما إيش لا إلى إلا الله لأنه يعتقدها إيش ما لهاش إنما دكها أله وهي غير مترابطة يبقى لا هو صادق مع نفسه ولا صادق مع ربنا يبقى الصادقين اللي هم إيه هم, هم الذين يأتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله فلا يؤمنون بقضية ويفعلون أخرى لأنه لما يجي يفعلها يقولون انت ايه النسبة ما اتفايتش ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كبر مقت عند الله أن تقول ما لا تفعلون يعني ان القول شيء والفعل ايه يبقى النسلة مش متطبطة ولا لا يبقى اذا الصادقين يعني مع كلمة التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمة من هذه السلسلة لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ما ولا معبود يعني ايه لا مطاع في امرنا الا الهين الا مين الا الله فان جئت وطاوعت احدا في غير ما شرع الله نقول لك انت كذب في الكلمة الاولانية يبقى الصادقين وخذ كلهن ولذلك ذلك خير سوء إلى رسول الله قال له أيزن المؤمن أيزن يسر يسر يغتاب يغتاب يقذب لا شوف شوف صلوا الصدق بع يعني مش ممكن يكون المؤمن لا لأن كل تصرف من تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا إيه لا إله إلا الله الصادقين والطانتين لا سلاحك امامت بالله والقالتين القالت هو العابد بخشوع وباتمئنان وباستدامة يبقى ايه طائع بيه بخضوع وخشوع واستدامة دسلو ايه قامت يبقى ده صادق معرفه ليه أم أنك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا قد يكلفهم بشيء يعز على أفهامهم أن يدركوا حكمته وأقبلوا عليه لأن الذي أمرهم به إله فهم واثقون في حكمته فسنعود للحكمة زي ما قلنا للآمر لا لعلة الايه? ما لعلة الامر. بعد ان يصنعوا ذلك يريد لله نورانية هذا الحكم بان يجبوا فرقان في نفسه. ان تبتقوا الله يجعل لكم ايه? فرقان يبين لك يقول لك يا سلام اكن ربنا لما امر لبدي كان عايز نعود لك هذه الخلاوة. ولذلك قال لك ايه? ان كنت تريد ان تعلم عن الله حكما. خلفك الله به دون ان تعلم علته. فاتق الله فيه. حين تاتق الله فيه تجد الحكمة مستلرة في ذلك. ولذلك يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. فكأنك قبل التقوى لم تعلم. وانما بعد التقوى تعلم. تؤمن انت لما تعملها بقى تدرك اثرها في ايه? في نفسك وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوي والأمر من الأعلى. الأمر من المساوي والأمر من الإيه من الأعلى. الأعلى ذريعة بقى اللي أعلى مني في الحكمة، اللي أعلى مني في العلم، اللي أعلى في اللي بالمكان، اللي أعلى مني في المنزلة. خد بال أعلى واديل الروبوبية بقى الله. إذا أنت ما تطلب علة حكم إلا من مساو لك. يقول لك اعمل الشيء الفلاني تقول له ليه مش ده اللي بيحصل تقول له ليه ان اقنعك بتعمل ولا لا تبقى انت عملت لانه اقنعك بالحكمة مش لقط انما اللي اعلن انك ده بتنفذ على طول الولد وهو صغير لما ابوه يأمره بامر بينفذه من هو هو احنا ساعات بنيجي نقول لابنا ان نجحت السنة ده هجيب لك عجله هي عله الذهاب للمدرسه ما جايب العجلة مش إله مش مش ده العلة ده العلة عند مين عند الوالد وبعدين الوالد لما يتعلم كده كويس يدرك ان ابوك كان ايه يا سلام ده حاجة صحة صحية يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يكلف الانسان تكلفا قد يشق عليه ان يفهم العلة يقول له اصلاك انت ما شو يصاوي لك ده اله ده انت الاول امنت بانه اله الهي انا حاجة عالية اول له الحقل والايه له الحكمه له القدره له القوه له كل شيء فانتخذتها منه وضربنا مثل مقرب ولله المثل الاعلى قلنا حكايه الطبيب متنسوهاش دي ابدا اما الانسان يمرض وصحته اسمن شيء عنده عمل عقله ايه انه يفكر يذهب الى طبيب انا والله بتعب اذا اكلت يبقى انت تروح لواحد بتاع ايه المعده طيب لما روح لعقل هداني الى الطبيب وبعد ذلك اذهب للطبيب فيشخص العلة ويأخذ ورقته ويكتب الادوية هل انا حين يكتب الادوية ما اتناولها الا اذا قال حكمة كل دواء ولن اخبر انه طبيب آه. فاذا جاء انسان يسألني لماذا تشرب هذا الدواء بقوله ايه بدخل معه في متاهة كيموية ولا بقوله لأن الطبيب الفلاني كتب لي كذلك حكم الله والطبيب قد يخطئ ولكن الله جل شأنه أم إيه أن يخطئ يبقى إذن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى فإذا ما فعلتها تبقى تدرك إيه تدرك حكمتها وتدرك إيه آساب كم تقارتين ده أقول القنوة هو إيه عبادتهم مع خضوع وخشوع واستدامة خضوع وخشوع بيه خضوع وخشوع قال لك لأن العبادة مش ربنا عملها لك علشان بس تعملها وتنفذ منا لا وإلا فكثير من الناس إذا لاحظنا في واقع الحياة إذا وجد رئيس قول شكيمة وقوانون بصارمة في أمن الموظفين تحت يدي في المعاد المحدد ويصارفوا في المعاد المحدد ولا يشتغلونا بغاية العمل ما يشربوا الشاي ما يقرش جرايب ما يقابلوش اصدقاء مثلا فييجي واحد يقول لك يا سلام ده شديد او دي طيب له عليك انا حاجي من الساعة تمامية اللي خمسة ومش هنصرف اللي كمين وخمسة ومش هقرى جرايب ومش هعمل مش عارف ايه بجبروت يعني مش عايز يعمل له لهو ايه كلمة عنده يبقى ده ممتصل ولا مش ممتصل هو ممتصل إنما بايه؟ باستعلاء يعني مش عايز يبقى له كلمة عندي دي مش عن حب دي يا دي عن لا مش عن حب. ده هو جده يقطع عليه سبيل الايه؟ يبقى بيعملها باستعلاء يعني يقولك ربنا عايز مني ايه يعني؟ عايزنا اصلي؟ عايزنا اتحى صلي وازك وعمل مشكلة اوه نقولي لا ده عايزين عبارة بايه؟ بخشوط بإمان بإن دي صادق التكليف منه صدقات أخرى عليك تكلف منه صادق أخرى عنه مكلفت علشان تبقى إنسان سوي إنسان في الوجود بالقيمة مش قبل الآخرة كمان إذن قالت يعني إيه يؤدي عبادة ربه بخشوع وباطمئنان وباستدامة لأن احنا قلنا الذي يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه مش هو كده جردوا ودهوا لله فلم يجد الله أهلا للود ولله الاستبام دي تدل على إنك أضركت الإيه أضركت الحلاوة ومتى أضركت الحلاوة هتقمت الإيه أضر الق القانط والمستغفرين بالأسحار والمنفقين عظيم مم. والمنفقين منفق كم تأنفقة ونفقة وكل دين هي مأخوذة من من كلمة يعني كده من نفق الحمار يعني مات مات نفقت السوق يعني بضائعها انتهت سوق نافقة يعني لم يعد فيها ايه بضاعة خلاص نفقت ذهبت البضاعة فنفقة مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا أما الإنسان حين ينفق يميت هذه من نفسه لا يتذكرها للمنفكر عليه. ما يفكرش ان هو عمل في دك هزا وعمل في دك هزا وعمل في دك انتهى وعمل في كل شيء. خلاص. الله. ميه? لانه ما عملهاش جدا. ده ده فقط لوحة. عرض عليها فضل القدرة العليا. لوحة فقط. ما تقعدش يتمنى عليه وفكرهياله بقى وكل ما يحصل حيه يقول لي اه لا يبقى مش نفق لي بقى كلمة نفق ماخذة من ايه من نفق الحمار يعني مات ونفقت السوق ذهبت بضائعه يريد الله من كل انسان يخرج شيئا من ماله ان الشيء ده ايه <تصفيق> انتهت من زهده ولا يفتكن ولا ايه ابدا طب المنفقون قال لك نعم لانه جاء لها الكون طب المنفق يقتضي منفق ويقتضي منفقا عليه ومنفقا به طب المنفق هو المؤمن والمنفق عليه المنفق عليه فقير طيب والمنفق هو الخيرات اللي بتيجي الخيرات اللي بتيجي ازاي بتيجي نتيجة الحركة حركة في الحياة وحركة المتحركة في الحياة تقتضي قدرة فإذا كان إنسان عاجز ما عندهش قدرة من أين يعيش؟ يبقى لازم يضبنا يضمن في حركة القادر ما يعود ولذلك جعل القدرة عرض من أعراض الحياة معنى عرض يعني يبقى هذا قادر ويبقى يبقى عاجز ومدام عرض أأمني ساعتا يطلب مني أن أنفق وأنا قادر على غير قادر أقدر ما مدامت عرضاً من أعراض الحياة وأنا من الأغيار وعرضاً أن أنا أبقى عاجز برضو أقول لما أبقى عاجز حيجي يديني يبقى هذا التأمين ولا لا هذا هو تأمين المؤمن بيجي عند قدرته علشان لما تجي له أغيار ويبقى عاجز يجب لي إيه ولذلك يجب أن تلحظ في الحكم لا ساعة تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم ولكن ساعات يؤدى إليك مطلوب الحط، فلذي يطلب منه أن ينفق. يقول لي يا أخي قدر إنك أنت حتبقى عاجز. كنت تحب إن الناس تذبح ولا لا؟ أخذ التأمين، بس التأمين في يد مين؟ في يد الله. تأمين في يد مين؟ في يد الله. يبقى أيضاً. ما دامت الأغيار أرض إن القدر يبقى عاجز والعاجز يبقى قادر يبقى ساعات ينفق المنفق يميت أنه أنفق. ما يفتكرش وجه اللي أنفق عليه ما يدرش حد ولذلك رغم تصدق فأفى حتى لا تعلم ايه سماله ما صنعت ايه يبقى حتى نفسه انتهت كله انتهى كل شيء وبعد ذلك تقدر أنك ساعة تعطي تدخر لتأخذ إما أن تأخذ ان ترأك لك أغيار في الدنيا وإما أن تأخذ من يد الله في الآخرة أضعافاً إيه؟ أضعافاً مضعفاً يبقى إذن المنفق هو الذي يؤمن لغير القادر حركته في الحياة ضماناً لنفسه إن لم يقدر أن يوجد ما يؤمن هؤلاء المنفقون الذين يسعون العاجزين يعطونا لله بريضا لحكمته في الوجود لأن احنا قلنا مدام ربنا خلقنا وخلق ده قادر وده عاجز قال لك علشان ما تعرفش ان القدرة لازمة الخلق مش ميكانيكة لا عشان اذا قدرت ما تعرف انها قد تسلب مدام تسلب تبقى لازم متمسك بالقيوم الذي يقيمها لك دائما وشان ما تعرفش انها مسألة يعني وشانا انفلاتنا من ربنا وخلقنا قادرين وانتهت المسألة يقول لك لا دي اذياف تروح وتيجي ومدام تروح وتيجي لازم تعطي لي كما قلنا سابقا دي تتطلب الامر بالنفق اللي الله جعل المنفقين وصفا من اوصاف الذين اتكوا والذين اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار دي علشان ايه علشان يحمي الضعيف اللي خلقه الحكمة الضعيف الذي خلقه لحكمه وده مش مش اهض منك ابدا ده مناولة هذه المناولة ليه لانك ما كان لك ما يزيد على حاجتك الا بحركتك في الحياة هذه الحركة في الحياة تقضي عقلا يخطط للحركة وجوارح بطاقة تنفذ المخطط الفكري كده؟ ومادة بتفعل فيها ارض تزرع ولا صناعة تصنع اي شيء من هذا لك في الكون للمخ اللي بيدبر ويخطط وللطاقات اللي بتبذل دي لما بتشوفها اتنزعت واحد ما ربنا نزع مخي بقى مجنون واحد ربنا نزع حركاته مثلا الاجهزة بقى ايه بقى ضعيف ربنا منع عن المادة اللي يتفاعل معها اذا ما فيش حاجة منجزاتية لك تبقى بتاعت مين بتاعت الله ويبقى اشتغل مضارب عند الله ادي له بقى الحق مش هو عايزه لا ده هو عايزه لقوك وحيعز لك إذا عند لك حاجة تبقى تاخدها يبقى المنفقين بدي صفة من الإيمس شوف بقى يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل في الصبر صلابة اليقين الإيماني في النفس البشرية وفي الصدق انسجام مع واكع لا إله إلا الله وفي النفقة حماية, الإيه؟ حماية العاجز الذي لا يقدر وبعد ذلك يعود الى نفسك عودة اخرى والمستغفرين بالاسعار لازم تاخد الوصف بعد مجيء الانصاف الاخرى في النفس البشرية يبقى ايمنوا وقالوا وابدناك في اللغة وقالوا وابدناك هناك عذاب النار وصبروا وصدقوا وقنتوا في الإيه؟ في العبادة وانفقوا كل دي بقى لا تبرئ زمتهم من أنهم مقصرون أيضا في حقوق إلههم الذي يطلب منها فيأتون حال السكون بالليل ويستغفرون الله إما أن يستغفر لأنه قد فرطت منه أفوة في زم وإما أن يستغفر لأنه لم يزد فيما فعله من أمور الطاعة يبقى إذن المستغفرين وكلمة بقى بالأسحار وهي محل إيه؟ محل الكسل بقى والراحة دام اللي حيطلق يصحى في السحر ده يبقى لازم ده انسان مكتفي بانه خد رحته قبل كده مش انسان مثلا كد الحياة اخذه نهارا ثم له الحياة اخذه ليلا وده اللي بيحصل للخيبة اللي احنا هيجم فيها كد الحياة ان اخذه يأخذه نهارا وبعدين له الحياة ويأخذنا ليلة مما نشاهد من لهو الحديث ولهو السعرات وبعد ذلك يجي نام للساعة مثلا كذا يبقى ده يطلب منه انه نام في الساحة بما دام الاستغفرين في الاسحار في الوقت ده وقت الراحة يبقى لازم واخد حظه في ايه واخد حظه في الراحة بعد ما جي كد العمل كده نام نوم جميل وقام يذكر الرب في الوقت من ايه ان الناس كلها فيها ايه سكت. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يكون الليل ساكن بقى كده موزع رحمته يقوم لما يصحى واحد في السحر ويدعي ويستغفر يأخذ الرحمة اللي نزل يأخذ الرحمة اللي نزل آه يبقى أيضا لما يأخذ الرحمة اللي نزل دياً يبقى يبقى هياخد رحمة كتير ولا لا هياخد رحمة كتير اوع انت لو صحينا كلنا ام المال ما عندكم ينفد <تصفيق> يدينا كلنا ولا ينقص حاجة من عندنا نعم نعم بعد ذلك بقى يقول كل هذه الاشياء اللي هي اتق وقالوا ايمننا وغفر لنا ذنبنا وقنا عذاب النار وصبر وصدق وقانته ومنفقين ومستغفرين بالإيه بالأسحار كل دين يتيجة إيه مش نتيجة التقوى الأولانية أنك أهدي هو السمر من لا إله إلا الله السمر من لا إله إلا الله أم ألك ومدام السمر من لا إله إلا الله اعلم أن الله لم يدعك لساستنبطها أنت من, من مفقود بل اعلم أن الله شهد أنه لا إله إلا الله وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا شهد الله معنى شهد الله شهد خذها كده بمعنىها كده أخبرها بما رآه وشاهده او ما يقوم مقام ذلك مش معنى شاهد كده شاهد بمعنى طبع شاهد بمعنى عرف لانه انصب الادلة في الوجود على قيميته وعلى انه اله واحد يبقى اقام الحج على انه اله واحد ولا طب رو من الذي خلق الأدل لو هو يبقى شاهد ولا ما شاهدش يبقى شاهد وقلنا إن شهد الله أنه لا إله إلا هو ده شهادة الزات للذات شهادة الزات للذات وشهادة الزات للذات معناها أنها كلمة ممكن منها لما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بالله لو لم يكن شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو يعارض مبتغاه أكان يجازف فيقولها يبقى شاهد الله أنه لا إله إلا هو ساعة ما بيقولكم عالم جيدا أن ما فيش حد ثاني حيقول لا ما تكونش يبقى نازم إيه؟ يشهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو ولذلك من أسمائه المؤمن مؤمن بأيه بإنه إله بأنه لا إله إلا هو وينقل الأمر وينقل الحكم التسخير ويعلم أنه لا إله يعاربه كل الشعب والرسول صلى الله عليه وسلم أليس من مطلوباته الإيمانية أم يشهد أنه رسول الله طب ما بقول أشهده برضه ويسال يقول أشهده أن إيه إن محمدا الله لازم يشهد بنفسه وإن لو لم يشهد بهذه لنفسه كيف يجاذب بالأشياء اللي يقولها ونذلك سيدنا أبو لك أولك وقاله مدام ألعب أين وأسك من الرصيد فلما يجي لما ييجي وحدة يكون سبب إسلامها حتى كده من سراته صلى الله عليه وسلم قرعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حراس من المؤمنين يحرسونه من الكافرين ما أرى نهاش دي قرأناه وما دين جث يوم سرف هؤلاء الحراس وقال لهم إن الله عصمني من الناس فذهبوا أنتم فوقفوا عند جده أهي مرت علينا كثير أوش ولكن حين يأتي الفتح من الحق ثم هي تتنبه تقول الله ده كانوا يحرسوه حيثين على حياته صحيح وبعدين قال لهم لا ما تحرسونيه لأن ربنا حرسه طب لو كان بيغيش الدنيا كلها حيغيش نفسه في حياته بيش ممكن ده يبقى واسق تمام الثقة من ان ربنا اللي قال ده هو قادر على امه يحميه بدليل انه صرفه وإله كان يعمل زي ان حد يجي يقول لهم كده انزعه لا لا ربنا عسامله وافيش ربنا أسمع. لا قالت والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه من نافع كده من نافع من... من نافع يبقى اذا شهد الله انه لا اله الا هو شهاده الذات للذات وكفى بالله شهيدا شهيد. وشهدت الملائكة ملائكه اللي هم الغيب المخفي عنا اللي بيتلقى الاوامر ما شافوش حد ثاني بيتلقى اوامر ثاني منه هو بس لوحده يبقى دي مشهد ولا لا شهدوا انه لا اله الا هو شهادة مشهد لان ما جات لهمش اوامر ثانيه من جهة ثانيه هي الاوامر بتاعته هو اهو العلم أخذوا الأدلة وأعدوا إيه يستنبطوا من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله إذن فهذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود الله في القمة محمد صلى الله عليه وسلم أولو العلم أولو العلم دوني بقى ياخد منزلة كبيرة ولا لا لأن قررهم بميه قررهم بالملائكة يبقى بيقول بيقولنا أن الحق سبحانه وتعالى نسر في كونه الآيات العجيبة اللي يقعد كده ويتفطر ويتدبر وينزر ويتفكر يطلع الأدلة على إيه على أنه لا إله إله إله زي إحنا ما قلنا من أبسط طريق إن كانت صدقا فقد كفينا مش كده؟ وإن كانت غير صدقا فأين الإله الذي أخذ منه الله وهذا الكون وبعدما ألماش لا دبتاعي ولا ما يبقى يا مدريشي يدين ولوش قدر يعمل حاجة يبقى خايب ولا ينفع لا دي ولا دين يبقى تظل ما إله إلا الله لصاحبها إلى أن يظهر مدعي آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو في كل حركة من حركات الحياة الانفراد بصدور الحركة الانفراد بصدور الحركة قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا نقول نشوفه ومع أنه لا إله إلا هو إنما قائم بالقسط <تصفيق> مع أنه محدش حي نتدرك عليه إنما قائم بالإيه قائم بالقسط نحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الاداء هنا طب شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يعني وشاهدت الملائكة طيب وقول العلم يعني شاهده ما قالش قائمين بالكسط قائما قائما بالكسط نبقى كأن الشاهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة شاهدوا هذه القضية والعلماء شاهدوا بهذه القضية لأنه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء وا� pendلي هيا شهاد هو اللي قائم بالقسط الوحضة هو اللي قائم بالقسط وبالعج الوحضة لأن خلق الملائكة من القسط فلو كانوا هم ويحفل الحكاة دي ما تنفعش يبقى خلاقكم بايه همار وقولوا العلم مخلوقين بالقصد لأن الله سبحانه وتعالى وزع حركة الكون على الناس ناس يريدوا يشتغلوا بعقلهم ناس يشتغلوا ناس يشتغلوا بقلوبهم ناس يشتغلوا بجوارعهم فبرضو دي من العدل ولا لا وإلا فهل تستطيع أن توجد إنسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة مش ممكن مهيدي من العدالة ولا لأ من العدالة ان هو وزع يعني بدل ما قالي اذا عزت بقى خركة حياتي يبقى المفروض فيه ان لما حد بلبس يبقى لازم ازرع ولازم بعد مزرع اخد السمرة واعملها غزل. ولازم بعد ما اعملها غزل اعملها ايه نسيب وبعد ما اعملها نسيبها وده فصل وخيط وبعدين البس مش كده طيب وبعدين لما عروض مثل ايه اه اه احنا. يبقى لازم ايه اعمل ايه ازرع الحب وبعدين اعمل له متاع علشان احصده وبعدين اروح اطحنه وبعدين بعد ما اطحنه اقوحه وبذله وبعدين لما عاوز ااكل مثلا الخضار الله تبقى ان كل واحد منزاول كل حاجاته طب ما تتباغا واحد يشتغل الخياطة كلها للناس كلها وواحد يشتغل الزراعة للناس كلها يبقى ده عدل ولا لا لي لان الطاقة البشرية لا تقوى على انها تعمل بكل متطلبات الحياة وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ما يجعلش المسائل تفضل لا ده يجعلها حاجة انا معرفش دي انت تعرفها يبقى انا مفتد ليه مش كده والله وهكذا يبقى ايزا الكون ايه شوف بقى انت في حياتك كم زاوية من زوايا العلم كم زاوية من زوايا القدرات كم زاوية من زوايا المواهب عشان تخدم حركتك في الحياة تبقى عند الناس جميعا ولا لا وبقى إذا ما ما قوله تمام شوف علشان العدل بقى عشان يعدل حتى في إيجاب المحبة والاحترام أنا بقول يا سلام أكن رجل البيئة ده بيعمل لي أنا لأنك قاية بيعمل والله من جربه يدري عمن يبقى أيضا إذا رأيت إنسانا متفوقا في صنع أو تفوقه في صنعة عائد إليه وتفوقه في موهبته عائد إليه يبقى أيضا منع الحقد ومنع الإهتمام ومنع الحسد وخل الناس متكاتفين كهرن عنه يبقى مشتفر دول منه لا يبقى كل واحد يسعى لحركة الحياة ليقيم نفسه في زاوية منها. ومن العجيب بقى شوف ال... شوف الضحك على الانسان اما الزاوية التي يحسنها الانسان يعني وهي مواهبك تبقى حاجته فيها اقل الحاجات باب المجار يقوله ايه الله طب ده انت مجار علشان تعرف ان مواهب الغير لما تبقى عند الغير تبقى هتنفعك انت بدليل الموهب اللي عندك ما انتفعت شان انت ايه يبقى ايه ي... ي... يشيع شيع ايه في الناس شانك لما تشوف وعب متفوق عليك في حاجاتك قل يا سلام ده هيعود عليك يقعد علي. ما حيوعود عليه يبقى ما ييجي الحقد والحسن يبقى ييجي الايه تيجي المخدة وتيجي الايه وييجي الايه ويجي الاحترام ولما واحد ظريف كده سأل شمعنا باب المجرم ثلع قالك اصله لان ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اوجره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتيجي تلتفك تلاقي حاجات عجائب كمان في الحكمة البدنية تنتج مثلا اتبدأ تخصصوا في الوان من المرض وبقوا يعني مقصودين يقول لك لا سألت ده إله القلب وده إله الناعدة وده إله المشعر في الإيه وده إيه وده إيه وده إيه وده إيه زي ما يسمعه ربا يوم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن ما يصابون إلا بما برعوا فيه فكأن الذي برعوا فيه لم يفدهم هم شيء إنما أفاد الغير أفاد الغير أفاد الغير يقولوا العلم قائما بالقسط وبعدين أن لا إله إلا هو العزيز الحكيم انزلوا للآية فإنها استهلها الله بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائل من وبعدين قال إيه لا, التامي التامي لا إله إلا هو فكأن المسألة قالت إذا سبكت شهادة الزات للذات وشهادة المشهد من الملائكة وشهادة الاستدلال من العلماء يبقى استقرت القاعدة استقرارا نهائيا فخذوها مسلمة لا إله إلا هو خذوها مسلمة يبقى استهل بها قالها الأول وقالها إيه لا إله إلا هو وما دم لا إله إلا هو فليكن اعتمادك عليه وحده واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إله فاعلم أنه عزيز لا يغلب على أمره محدش حيستطيع ان يدخل مع الله في نضال انما يدخل خلق الله مع خلق الله ان حد يدخل مع الله في نضال لا هو عزيز ما يغلب فاذا امنت به وحده كلمة وحده يعني التقلل السند اللي انت سند اليه تقول انا مثلا لاجئ الى فلان وحده طب و لما تكون لاجئ الى عشرين تبقى الاقوى ولا مش الاقوى تبقى الاقوى اه فامالك لا ما تفتكرش النيدي زي يدي اه كلمة وحده وده ايه هتكفيك عن الكل اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه واعلم انه لا يوجد من يغلبه على امره بتقوله واحد فرضاني كده بتقوله ده عازم تفقينه فرضاني العزب. العزيز ومش معنى العزيز لا يغلب على امره بيعمل المسائل كده لا برضه ايه عن منطق الحكمة في وضع الأشياء مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة كل ما يجري الله سبحانه وتعالى على خلقه تقول يا سلام ما كانش أحسن من كده يحصل ما كانش أحسن من كده يحصل ما كانش أحسن من كده يحصل لأن الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه ومدام وضعت الشيء في موضعه ما يبقاش قلق ومدام ما يبقاش قلق يبقى مستقر ومدام يبقى مستقر مش متلون تزداد الثقة فيه ودي مأخوذة من الحكمة اللي هي بتوضع في في فم الفرس اللي احنا نسميها اللجام اللجام ده مكون من جلدة كده وبتاعها تدخل على اللسان كده حكم إذا ما يكده تروح تشد مال كده تشد يعني بتخليه إيه مش قدي معنى حكمة يعني كأن فيه إيه شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا إيه ولا يسار وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا وشهدت ملائكة وشهد إلى أولو العلم وانتهت القضية بعد هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا الله وأنه عزيز حكيم فكل منهج منه يجب أن يسلم إليه وأن ينقابله ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام آه. وإلى لقاء